والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ مشاري بن راشد العفاسي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويرضى ان الذين لا يؤمنون بالاخره لا يسمعون ال كَتَتَسْمِيَةُ الْأُنثَى وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا فَأَعْرِضْ عَنَّا تَوَلَّ عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساؤوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى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 هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدا أعنده علم الغيب فهو يراه أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفاه ألا تزر وازرة وزر أخرى وَأَنْ لَيْسَ إِلَّا مَا سَعَاهِ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَاهِ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَاهِ وَأَنَّ الٰی رَبِّكَ الْمُنْتَهَى وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَاهِ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَاهِ وأنه خلق الزوجين الذكر والأنفا من نطفة إذا تمنا وأن عليهم نشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنا وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادن الأولى وثمود فَمَا أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوهم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوا فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى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 بِسمِ اللَّهِ الرحمَانِ الرَّحيم بِقتَرَبَةِ السَّاعةُ وَ شَقَ الْ الغَمَب وَإَرَ آيَتَ يعْربُ وَيَقُوا صِحرُم مُسْتَمِر وَكَذَّبُ وَاتَّبَعُ أَهْوَهُم وَكُلُّ أَمرٍ مستُسْتَقِل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 خُشَّ عَنْ أَبْصَارِهِمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِيرٌ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ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 هُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُقْعِرٍ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَّتَّبِعُهُ إِنَّا بل في ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واستبر ونبئهم أن اسْمَتُ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَر فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَر فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُر إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَضَر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوْطٍ بِالنُّذُرْ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوْطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرْ نِعْمَةً مِنْ عِنْدِنَا كَذَلِكَ نَجزمَن شَكَر وَلَ قَدَآ ذَرَهُم بَقُشَتَنَا فَتَمار بِ النُذُر وَلَ قَدرَ وَدُهُ عَن ضَيْفِهِ فَقَمَسن أَعيُونَهُم فَلُوقُ عَذاابِ وَنُذُر وَلَقدَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةً عَذاَابُم مُسْتَقِل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 من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الزبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر